ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون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 وفي السماء رزقكم وما تعدون فرب السماء والأرض إنه لحق إنه لحق مثل ما أن كم تنطقون هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم كرون فراغ إلى أهله فجاه بعجل سمين فقربه إليه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 عليه إلا جعلت كرمين وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فاتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين وقوم نوح من قبل إن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 كذلك ما أتَّلَذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ الرَّسُولِ إلَّا قَالُوا إلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ أَتَوَاصُبِهِ بَلْ هُمْ طَمُونَ طَاغُونَ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنتَ بِمَلُومٍ اذكّر فإن الذكرات فعل المؤمنين وما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أي طع. الله هم الرزاق إن الله هم الرزاق ذو القوة ذو القوة المتين فإن لَلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَحْجِلُونَ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يوم